الى المطارد الاول في قطاع غزة البطلة الى مؤسس لجان المقاومة الشعبية مهندس العضوات الاول بلا منازع الى من هو فتحوي المولد والوطن والدم الى جنرال البقاء والصمود والتحدي الى الرافض الاول للهزيمة والاستسلام للعدو وغيره الى مؤسس كتائب شهداء جنين تيمنا بأسطورة وملحمة مخيم جنين الى القائد محمود نشبة ابو عاصف نقول وبكل شرف وامانة نقول اليه وإليه فقط ليل كتحلي البارود اسود غريب ليل ارضه اغزو البنات وسماؤه دمع و ان قتل الاخ والصديق ليس له اي علاقة بالقيم فنقول لكم الحكاية حتى لا يظلم في الدنيا احد فنقول لكم حكاية رجل كله ارادة وحزم وعزم عن أي أسطورة نكتب اليوم إنه محمود نشبت معجزة الأمس والغد واليوم قرد نشبت مطاردة قاسية طويلة مرة فلا الطائرات ولا البنابق طالت فعاش صخرا في أعالي القمم كان صلبا عنيدا ابدا. فهو من ركن عدوه بعيدا. لا باليد بل بالقدم. اغتالوا بيته اغتالوا بيته يأسا. في اغتياله وغضبا من، فمن لا يعرف نشبه. فهو حتما ضريق هو الذي رب السواعد على حل بندقية وهو من قال للموت من اجل فلسطين ان العصيلة ليس الا روحا وعظما ولحما وجما نشبت يا سادتي نشبت يا سادتي الذي لم يمل القتال فمن غير نشبة أبو عاصم مؤسسها ومعلمها ضرب كل إخوانه وعلى العهد الذي بينهم وما بينهم التزم. لنشبك للنسور وللكتائب وللقصام ان يشارفوهم عسكر القتال لم يبخل عليهم ابدا لطلقته من دخية فقد كان نبيلا وكله كرم <تصفيق> الا يا سيد لجان المقاومة لهم ينادون عليه فمن غيرك كان لهم بمثابة اد واخن ومعلما وعم انت يا من علمت ابنائك ان يكونوا اسياد البندقية ولم تحصل علبهم أبدا أن يكونوا كغيرهم من عصيان عدم. حاصرون ظلماً أبا عاصف وأنت تعلم حاصرون ظلماً أبا عاصف وأنت تعلم نحن لم نظلمهم أبداً لم نظلمهم أبداً بل نحن من فعلهم. هل نسيوا رياح زقوت وعبد الله عقب هل نسيوا من دربهم ومن ليستشهاده من تقم هل ياترى نسيتم هل ياترى نسيتم من يكون نشبه هلم يدربكم على حمل السلاح هلم يجعل من دجال ليل باجلكم Täytyykö kukaan tietää? Täytyykö kukaan tietää? Täytyykö kukaan tietää? Täytyykö kukaan الموت يا سيدي كلهم خافوا الموت ومن وجه هربوا الا ان ما رأيت رجلا كلما قابل الموت للموت ابتسم محمود نشبت ابو عاصف متى تعود؟ متى تعود؟ يا رجل النعيف متى تعود إلينا؟ يا من لم يؤمن إلا بحبل الإناء وبه اعتصر لا تتركنا لجبناء الأرض اشتري بنا وتبيع، فمن فدان؟ الموت اتصم المخيم لم امد واسأل جيني ماذا لم اسأل شوكا في انا راية انا ثورة انا جهادة انا فجر شعب